يا امه الاسلام يا امه الاسلام بدينانا وبشوعنا حنا للشيت اناب <حن> طال الورى حنا اب طال الورى حنا انس ما نغير شرعنا بحاضر جديد ديننا في قلوبنا منذ الجدود ما ضرنا حاسد قريب ولا بعيد في تواصفك ترى ما لحدود. And I التوحيد للواحد عبيد من بعد ديننا ديننا الخلود صيتنا عالي وقبضتنا حديد وراسننا مرفوع في كل الوجود حنا اهل التوحيد للواحد عبيد من بعد ديننا ديننا الخلود صيتنا عالي وقبضتنا حديد وراسننا مرفوع في كل الوجود يدنا بيض على للعبيد للكرم حررنا ميثاق وعهود حنّا رهنك موطني لك ما تريد نفتدي برواحنا هذه وعود يدنا بيضة على كل العبيد للكرم حررنا ميثاق وعهود حنّا رهنك موطني لك ما تريد نفتدي برواحنا هذه وعود <تصفيق> نفتديك برواحنا هذه وعود نفتديك <تصفيق> برواحنا هذه وعود نفتديك بروحنا لما نحيد نفتدك بروحنا لما نحيد موطني موطني موطني بروحنا لجلك نجود حنا هل التوحيد للواحد عبي من بدل ديننا دين الخلود صيتنا عالي وقبضتنا حديد وراسنا مرفوع في كل الوجود من غير شرعنا بحضر جديد ديننا في قلوبنا من ذي الجدود ما ضارنا حسد قريب ولا بعيد في تواصفك ترى ما الحدود من غير شرعنا بحاضر جديد. ديننا في قلوبنا من دل جدود ما ضارنا حسد قريب ولا بعيد في تواصفك ترى ما له حدود نفتديك بروحنا لما نحيد نفتديك بروحنا لما نحيد نفتديك بروحنا لما, لما, لما نحيد موطني موطني موطني برواحنا لاجلك نجوع حنا هل تثيد للواحد من بدل ديننا الخلود صيتنا عالي وقبضتنا حديث وراسنا مرفوع في كل الوجود وراسنا مرفوع في كل الوجود وراسنا مرفوع في كل الوجود